وَاتَّبَعْتُ مِنَ التَّابِينَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ ك من ثُنِّي الله علينا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ يَا صَاحِبَ السِّجَنِ أَعْرُبَابُ مُتَفَرِّضٍ خيرا من الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميت سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إني أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَيِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يا صاحبه السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلغ فتأكل الطير من رأسه وضي الأمر الذي فيه تستفكان، وقال للذي ظن أنه ناجم منه مذكورا عند ربك. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبس في السجن بضعة سنين وقال الملك إني ألا سبع بقرات ثمان يأكلهم سبع عجاق وتبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤيا إن كنتم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمتنا أسئكم بتاويله فأرسلوا